وَإِلَيْهِمُ النُّشُورُ أَمَّنْ تَمُومُ مَن فِي السَّمَائِي يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمَّ مَن تَمُومُ مَن فِي السَّمَائِي يُرْسِل عليكم حاصبا فَزَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ